111. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 112. وما أدراك ما سجين 113. كتاب مرقوم 114. يومئذ للمكذبين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 كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنه مع ربهم يومئذ لا محجوب ثم إنهم لصال الجحيم ثمَّ يُقَالُ هذا الذي كُنْتُ بِهِ تُكذِّبُ كَلَّا إنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيمٍ وَمَا أَدَّرَكَ مَا عَلِيمٌ كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تَعَرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمٌ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إنا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل فو بل كفار ما كانوا يفعلون